اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصلى عليه في الآخرين وصلى عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلى عليه في كل وقت وحين اللهم اهدنا بفضلك في من هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم قنا وصرف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إن ولا يذل من وليت ولا يعز من عاديت استغفرك اللهم ربنا من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك اللهم يواصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم من عوالا صالحا يقربوا اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك لا سترنا ولا تفضحنا امام خلقك ولا بين يديك اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانك لينا قادر ولتبنا مولانا بما جرت به المقادير اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعلى طاعتك عنا ومن شر خلقك سلمنا ولانفسنا لا تكلنا تقبل منا صيامنا وزكاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح اعمالنا تجاوز عن سيئاتنا وتوفنا عن وانت راض عنا اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا اصلي احوالنا واحوال بلادنا وجاء بلدنا من المطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي وعصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا اجعل حياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرانا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به وافعنا واغفر لنا وارحمنا عنا واغفر لنا عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وأقرضنا للحمد لله رب العالمين